سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في السماء والأرض عظمته سبحان الذي في السماء والأرض آياته سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه سبحان الحي القيوم سبحان من هو غني لا يفتقر سبحان من هو جواد لا يبخل سبحان من هو رقيب لا يغفل سبحان من هو حي لا يموت سبحان من خضع كل شيء لعظمته سبحان من استسلم كل شيء لقدرته سبحان من خضع كل شيء لملكه سبحان من تسبح له الجبال الرواسي سبحان من هو رحيم الله سبحان من هو جواد يعطي بغير حساب